والقربة إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بإخلاص في ذلك لله تعالى لأن هذا وحده هو الطريق الموصلة إلى رضا الله تعالى ونيل ما عنده من خير الدنيا والآخرة وأصل الوسيلة الطريق التي تقرب إلى الشيء وتوصل إليه وهي العمل الصالح بإجماع العلماء لأنه لا وسيلة إلى الله تعالى إلا باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فالآيات المبينة للمراد من الوسيلة كثيرة جدا كقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول إلى غير ذلك من الآيات وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالوسيلة الحاجة ولما سأله نافع الازرق هل تعرف العرب ذلك انشد له بيت أن تره إن الرجال لهم إليك وسيلة ان يأخذوك تكحلي وتخضبي قال يعني لهم إليك حاجة وعلى هذا القول الذي روي عن ابن عباس فالمعنى وابتغوا إليه الوسيلة أي حاجتكم من الله لأنه وحده هو الذي يقدر على إعطائها ومما يبين معنى هذا الوجه قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه الآية وقوله واسأل الله من فضله الآية وفي الحديث وإذا سألت فاسأل الله قال مقيده عف الله عنه التحقيق في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتفسير ابن عباس داخل في هذا لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته وبهذا التحقيق تعلم أن ما يزعمه كثير من ملاحدة أتباع الجهال المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه أنه تخبط في الجهل والعمى وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله تعالى واتخاذ الوسائط من دون الله من أصول كفر الكفار كما صرح به تعالى في قوله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا وقوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطريق الموصلة إلى رضا الله وجنته ورحمته هي اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا به الآية والظاهر أن الوسيلة في بيت عن ترى معناها التقرب أيضا إلى المحبوب لأنه وسيلة لنيل المقصود منه، ولذا أنشد بيت عن ترة المذكور ابن جرير والقرطبي وغيرهما لهذا المعنى الذي ذكرناه. وجمع الوسيلة الوسائل، ومنه قول الشاعر إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا وعادت التصال بيننا والوسائل. وهذا الذي فسرنا به الوسيلة هنا. هو معناها أيضا في قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية وليس المراد بالوسيلة أيضا المنزلة التي في الجنة التي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسأل له الله أن يعطيه إياها نرجو الله أن يعطيه إياها لأنها لا تنبغي إلا لعبد وهو يرجو أن يكون هو قوله تعالى يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا في هذه الآية الكريمة إجمال لأن المشار إليه بقوله هذا ومفسر الضمير في قوله فخذوه وقوله لم تؤتوه لم يصرح به في الآية ولكن الله أشار له هنا وذكره في موضع آخر اعلم أولا أن هذه الآية نزلت في اليهودي واليهودية الذين زنيا بعد الإحصان وكان اليهود قد بدلوا حكم الرجم في التوراة فتعمدوا تحريف كتاب الله واصطلحوا فيما بينهم على أن الزاني المحصن الذي يعلمون أن حده في كتاب الله التوراة الرجم أنهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجه والركاب على حمار فلما زن المذكوران قالوا فيما بينهم تعالوا نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم في شأن حدهما فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه ذلك واجعلوه حجة بينكم وبين الله تعالى ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم فيهما بذلك وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بقوله هذا وقوله فخذوه وقوله وإن لم تؤتوه هو الحكم المحرف الذي هو الجلد والتحميم كما بينا وأشار إلى ذلك هنا بقوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا يعني المحرف والمبدل الذي هو الجلد والتحميم فخذوه وإن لم تؤتوه بأن حكم بالحق الذي هو الرجم فاحذروا أن تقبلوه وذكر تعالى هذا أيضا في قوله ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يعني التوراة ليحكم بينهم يعني في شأن الزانيين المذكورين ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون أي عما في التوراة من حكم رجم الزاني المحصن وقوله هنا ثم يتولى فريق منهم وهم ورضون هو معنى قوله عنهم وإن لم تؤتوا فاحذروا والعلم عند الله تعالى قوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الآية أخبر تعالى في هذه الآية الكريمة أن الأحبار والرهبان استحفظوا كتاب الله يعني استودعوه وطلب منهم حفظه ولم يبين هنا هل امتثلوا الأمر في ذلك وحفظوه أو لم يمتثلوا الأمر في ذلك وضيعوه ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا الأمر ولم يحفظوا ما استحفظوه بل حرفوه وبدلوه عمدا كقوله يحرفون الكلمة عن مواضعه الآية وقوله يحرفون الكلمة من بعد مواضعه الآية وقوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وقوله فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله الآية وقوله جل وعلا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب الآية إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته